إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور يابسين أعمالي من يأذن الله فهو المهتدم ومن يغفر فلم تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ونحاءه عن ويمينه أو يساره رمي بي في سوا الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارجع على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك المجيد أما بعد فإن رزق الحديث كتاب الله وخير لديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الراتف في السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته لماذا السيدة يمزأ إذا تبلغ المرأة من أدلة الأحكام للحاب أحمد بن علي بن حجل عسقلالي جيش النفر الملي وعن أبي سعيد الخدي رضي الله تعالى عنه قال كان كنا كنا نحزر نحذر قيام رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين أوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل سورة السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم ابو سعيد خدينا الصيقل لسبب كذا صرتو عفت أحد روايات ده كنا قيام, كو دمام دمام قيام في أو في الظهر والعصر العصر شو العصر ذكرت فدين دخينيو هنا قيامي صندق لركاتي يا كان في ركادتي يعني لركاتي يا كم ودم لنيوران بقدر سبوا بقدر أعرف لا مين تصوريس هذا بعمله أوياك وفي الأخرى يعني لركات قدر النصر من ذلك نيوي أو سوريس هذا وفي أولئكين من العصر طبعا أولئك يكمل دوامه نورانه، اخرين سيموتارمي نورانه، أو طبعا يكمل دوامه عسل على قدر الاخرين من بقدر بقدر نيوي يعني شيء وعن سليمان بن يسار دهنا ده ابو سعيد الخدريش انا درس افتتاح اليسير يا اخي وعن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه قال كآ كان فلان يطيل في الأوليين من الظهر ويكفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه كنا كان فلان يطيل الأولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حديثة كنت صحيح الجامعة الصغيرة طبعا سليمان يسعد دفن مرة كان فلان يطيل في الأوليين من الظهر يا كن يك نيشي بما هو عمر بن عبد العزيز زول باشا لا. لو كان ذلك العزيز كان يطير ولا كم ودميت نيشي العصرة لأن العصر كنت ذكر ويقرأ في المغرب قصار المفصل قصار المفصلش بثلاث صورات حجورات تاخذه مفصل. وقد سمي به بكثرة الفصول بين السور لما ري فاصليه زرت هيا لويه هي مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطو بطواله طوال المفصل فقال مريره ما صليت وراء احد من اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم كسمى نديت تخنيش بك بكا بيتن بتخنيش جبير بن مطعم طبعًا كوري مطعم كوري عادي كباري نشري بدر كوجلاء بكافري كوجلاء، وهاي مطعم كوري عادي بيعملين بالاس لوي، لطائف كده تود طالبيش رزق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب الطور متفقون عليه جبر كل متعمل جهة رسا يقول السربي كبير غمري وسلم نجي مغربي داخل ناس في ذاك المسار طور مستذلة أبو هريرة ذلت كسميتها إيك... <تصفيق> لا لا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الفلاميم تنزيل سورة سعد وهل أتا على الإنسان متفق عليه طبعا ولا سودا لمز مزجتي جانية في احتيايا سبيانا أو سودا بكامل دخين بعتياد يشدق معزلا زور بعتياد يشدق كرش صوتي دل جوس سريمة يقل قارئك وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك بدوامي بس حديث كتب الطبراني روايات كثيرة جانب صغير عبد الله ابن مسعود يشطب الوش على سر يبقى وعن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت بي آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آتى عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي صحيح أبي داود وهذا فيك ريمان كانوا صوتوا بسحريش لأيام مر روايات كذيه صلى الله عليه وسلم ده فهمي نجم لدوب إياكما صلى الله عليه وسلم لهرش فينك بقيش بأياتك با رحمته إلا وقف عندا يسأل اللهم ما ينال سألك الرحمة ما ينال سألك الجنة أرثك ماذا على قبر رحمتك داويدي ذكرت خالد بارينك ما ذي ولا آية عذاب هيد نرجع يسأل آياتك بابس إلا تعوذ منا بعذاب يقول أعوذ بالله منا كثرة فارس وعن ابن عباس ما على لا يتوعدك تم کس دویی ترکه که فیلکام زار لیبکاره لو ایمام مثلاً لو آن لیبیان شرازه قاضیه که به نشیخت که با خوب ببینی عتوا با استانی دستی داروا با زبانی داروا بلامکاتی گرفتیش او او او بیشتر دویی بودن حتی اگر لبی حفظ کشی هو بیتند بیتوست تایم نه توست تایمی خوب مشفری یعنی زور با کرستی روجيلم غاد نسوراي ام خويه واقعا اي كيش ما ادكار قد مئدكار وشئ اركار لونها سبحان الله اذا بشتن دايغو اركار ما ما ندري اركانن مخواكو اركانن هندي بيرم كردوا امو شي اي كذا دبي لا هي لي عسل أنا ليقاسو الليقاسو ببركاته هاد هاد كعذ قران على حياتك ان صريح خلاص خلاص. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا واني نهيت أن اقرا القرآن راكعه أو ساجده فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاشتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم طبعا ابن عباس رضي الله سربيتا دفرميه فرموتي أمن نيم ديكه كقران ابيغين سلاكات الركوع سلاكات دي سجده فاما الركوع بلا ركوع فعظموا فيه الرب يعني تعظيم اخوانكم بخوي وأما السجود برام في الدعاء دعاء بكردي زايزنيه سنة سل نيجي برض صلاة توقيفية كتوقيفية إلا ذي بزمان على بيبيتن برام وين بيبيتن دكودي بكردي زايزنيه خوي بقول ما يقولي كلام دعاء ما خير لخير دعاء قبول لأ دعا فقمنن يعني فمستحق يعني مستحقة أن يستجاب لكم يعني شانية وياك أو دعاية قبول به لباله أقرب ما يكون العبد إلى ربه فهو ساجد نذكرين كان هذا هو إنسان لقائب الورد قال نذكر به عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه دا عايشنا زي خوات السردي دفن ميتن بيعنبري خلاص صلى الله عليه وسلم كاتي للركوع بيعن السجود دفنوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لو أنا أول كاتي سونيش أو مش عارف دفن ميتن يعني كاتي السنة دي عشتك دبره إلى فرزك عن أبغى شبر ما بس ماله وأردناه ولا غيره كوابتل بلى مجنون وقت جبره هادروس تا ششك مني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر روحه يقوم ثم يكبر روحه يرفع يركع ثم يقول سنا الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حتى حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه البخاري ومسلم أبو رياض أي خواه يسال بك بين ذلارو شو عليه وسلم أجابته بنويش يكبر حين يقوم بيقول الله أكبر ثم يكبر حين يركع يقول الله أكبر كاتك سو الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده كاتك حين يرفع صلبه من الركوع بس سمع الله بلان بس ودي قلت اشتي استاوا قم كاتب بسبح صرب راب لا راب سامبو يقول ربنا ولك الحمد يعني لنا انا عندي الريوناري كقوتيسه ان الله يعني سبحان يعني سنه الله المرحمي اول تو بشكل ما بدي بس ربنا ولك الحمد يبقى بي و صلبي كامل بجد نبي الا لا بينك هي بيت لو مؤمن جوا يعني لهومج ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يساجدا يهوي هوى يعني خو هاويش تن كاتيك او در لغجه لي حوي ساجلا بلغي نثوي داس دي بيش اخوا تمشاي اما لا حلت جديد بان بيتام صاحبي لي كنتو قهوي الى رسول النبي صلى الله عليه وسلم داسلو هاويش و يقول لك الخوفاك لي ديكما لي كانوا جايين يساجلا ايوا ساجلا نوايا مين لا على يا لك حين يرفع رأسه ده حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ديزا يقول الله اكبر قال ثم يكبر حين يسجد الله اكبر كاتك ثم يكبر حين يرفع يقول الله اكبر كاتك خلصا ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها دواي ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس ولكن لباش تحياتي هالسابة واليقول الله أكبر حديثك متفق عليه أول فالغموه كان الله أكبر يكردي فالغموه تكبيرك يا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عن تعالى تكبيرك أصل وعيسان دست شبرنك أصل أوها دست شبرنك لغموه يا لبدا وإلى حديث ابن ماجهة كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة لأنه يجب مرز كان حديث ابن السني ابن ماجه شيخ ألباني وغير شيخ ألباني أن وعن أبي سعيد الخدوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ناشد من شيء بعده أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عطيد ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من كل جد ابو سعيد المقدري كذا سقط حفتا حديث الروايات كذا ده فرميت بيغمر لي خاصه اعظم اجرسني ولا الركوع ده اللهم ربنا لك الحمد خد يا حمد وسباس من السماوات والارض بجيري همو بين اسمان كنوزي ومل انا اشئت من شيء بعده وبقري همجت كباخذ أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد باسيدي كعبد أو او قسيك وكلنا لك عبد همجنا بنديتينا سبحان الذي ااا الخواجه بعبده كوتا سبحان الذي اصلى بعبده عبداهاتيك بندستريم بلاي ان سامبيو بيتن ولكن عبد الله يحب هذا يكون عبد بين يحب ان يكون عبد الله يحب ان يكون عبد الله يحب يقول لك يا الله يحب ان يكون عبد الله يحب يكون عبد الله يحب ان يكون عبد الله يحب ان يكون عبد الله يكون عبد الله يحب ان يكون عبد الله يحب ان يكون عبد يكون عبد إذا انت مش جاي اجل دنياي عبدي كابلاكي نيجي قبل النبي هذه قيمه لا اخويا قد وردت قال اگر اعطو بالله أما وينقيم لي والله خوي خوي اللهم لا مانع لي ما عني من لي ولا معطي أجل خدّاش دي من منع بك هم كلّه يرضي بصف من زيك ما ننفع ميّفجيني ناعجيني، ليني يقول ليني اجتمعت الأمة على إن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد نفعه الله لك، وينجتمعت الأمة على إن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد توا الله عليك رفعت الأقلام وشفت الصحف كما جاء في السنة الترمذي، أجل هم مو مصهر مثولوي صدق في ميّفجين بيد ناعجيني إلا هو في كلاس النساء هم مو يعني مصهر مثولوي خيرك في ميّفجين بيد ناعجين إلا عندنا لابد مسلايا ولا ينفع ذا الجد من كالجد وعن ابن عباس رضي الله تعالى أبو سعيد خذيها زارة حفظها حدثي رواية خذيها وعبد الله يقول عباس, عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة يعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنثي واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه طامن ابن عباد رضى الله عليه زور زور مين زوربي خلف لي بي اغايا كبي غنبري خو ابن عباد رضى الله عليه هرد شاميتن دفن حوت اسقان ببعض يقلوان زفان يتساويان كلودين يتساويان اجي كلاي يا بلان او جدا لا بس لا شيء لا يكلف يجي دي صحيح و سليم ده بني سؤال على جمتي وأشار بيدي لا عندي كذا بيأني تمشي أوند ما كاملي هاي أوند كاتم شئ بس أو يسخانه شخص من المزقت اللي جاب بس بكرة دا دا دا في داس دبي الاثنان دبي او والركبتين لو شايف لو شايف فوت يا او سي او سي او سوكنس بينس اعتبر اوه اسبي هذه قدمين عليه وعن ابي وحينا رضي الله عنه كابي السحاف علي سيدنا يعمر رواه كذية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبيضته متفق عليه ابن بحينا رضي الله عنه يعمر رواه كذية يعمر يشبك السزدي ببردوة فرّز لكانت السزدا سزدا برد فرّز بين يديه حتى يبدو لن يقول اوها لكني حتى ايه كاني ما بطيه على أو قصي لا, أو لا حتى يرى تحت بطيه حتى وكو سيئة نك اوها حتى يبدو بطيه ترجع بشده بمشي. وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك اجا كفيك وارفع مرفقيك عميش. عميش. بلنك يعني وش وعن وائل بن حجر كحديث تاريخ حديث يغنب الروايات كصلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه يغنبلي خاصا إذا ركع الركوع ولا فرج بين أصابعه ليش كده هذا ليش كده هذا أيش وش جدك بده هذا بس وإذا سجله ضم فلست تزئه هابوا بلام لو يكيرتن بو لا تهتم أكتر سن في بكته وان طبعا هذا الز زي يعني كارداستي كاردا نية دش مقتدي ولقد كان لكم في رسول الله أما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 عبد الله يقول عمر ليقلك غزو مكان لي إدابه، نريد تعلم زواج كروانية، نريد تعلم الجيش من مكة، أما اللي بناه هو أزياته لبولان غزوه، بين كل ديا لين هو هاد الشكل، لين نهيل الكلام ما بي دري في السبل ويجوز هذا القوع لأجل المرض. لا هو أو, هو أو زم جاي كلي لأجل عذر أو زم جاي أو متفق عليه أو زم رضى كسر في الساق عن اي شيء تشك معنيا. حديثك صحيح على صحيح نسأيه. وعن ابن عباس تبعندا عاشد ونسب صدقه في السيريات كده وعن عاي وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أو نس... عن يعني ساقه وحديث يعني أوه. عنده نيته دري واريد. بلي. هذا شيء يعني بتواه. نص معناه. لوته. إذا عندي تم يصلي يصلي طري الحديث وارد في صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه زعله قدمه جعلة فانفكت بتب يعني لا زيدي خوارجيا ليعذرين. شو بتصير بعد ذيك كل الشرحية بعد ذكاة كعذر شيء وبيعمل بطلوا لو عبد الله يكون عمر يشكنه هي ليذكاة. لأنهم قاسم أزت قاردوه. لو ببيع عذر خاص صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدين اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني. فهو الأربعة النساي واللقد لبياود الصحو حكم صحيح بياود. ابن عباس ضاف له رجعن بكي غنبدي لبيني لبين الدوسه تسي برمو اللهم اغفر لي اخواي لا مخوش بي وارحمني بزيد بيام دعبهه وهدني هداه وريني شاندرم بي رين بكي وعافني عافني يعني معافاتم كي لا نخوش يوم مشتك دايما عافيني في بدني وتنقصري ما فارزي ورزقني خويا طبعا رزقش وفي السماي رزق ما توعدون هرسي خوالي قوله لنعمة دايته إنساني هموه رزقه هموه رزقه هموه رزقه هموه رزقه حتى نخوش رزقه لما نوي جناح يا درواتن وعن مالك حويرث رضي الله تعالى عنه أنه, أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا, فإذا كان في وطن من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة ما يا حويرث رضا يخوى الاسر بدافئة المئة انه رأى النبي صعب يصلي ديدي في اغنبري اخواص نوجدك نواجه دكات فاذا كان فيه وترين من صلاته اقل لك تاكامبوها لم ينهض حتى يستوي قائما لأنه دفع هذه القاعدة تسمى جلسة الاستراحة دفمي اوه استراحية فوذهب الى القول بها الشافعي فيها قولي ولكن المشهور على ما ذهب اليه احنا فيه مالك وابو اسحاق لا يشرع القعود والظهور إنه وإنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إسأسمنا وضعف يعني بيقرأت من ركات السيام لنفسنا ساركاتي كي زاري ويشكيدي أوي ساركاتي بس لقاتينا خوشي بثمانين بو بوا بمعذل نيكر ديها عدد دي كوزل بخارية وعن أسئل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا بعد الركوع يدعو على إحياء من العرب ثم تركه واتفقوا عليه هنا سكروا الملك ده فمكتئم بدي خاصهم يجمعان بعد الركوع. تمام؟ لا مدو خلود ما هي؟ دون عقلود ما هي؟ قنودك ما هي؟ قبل الركوع؟ قنودك ما هي بعد الركوع؟ بقول أصل ويا أجارات ونازلبو بعد الركوع. كركوع كرد. ده ليس إن الله اللي من الحمد له. طيب. برضه بقول أصل للرمضان قبل الركوع. الرمضان ك فات عايخين دو صورة عايخين. تمام؟ أوصونا قسخين بعدة الله أم لنا ذنوبنا الله أم إلى آخره الله مستواه أوكي بره بيدي لو بأودشوا هذا ماش ليري أجاما ليري لو ده بعد الركوع لدعاء يدعو على أحياء من عرب ثم تركوا الدعاء وازيله النبي رضي الله عنه وزاد فأما في الصبح فلم يزل حتى فارق الدنيا الحديث ضعيفه لا سديد ضعيف يا على اي واد اوان الدنيا رضي الله تعالى عنه يعني انا انس عينن انت حديثكم مو ضعيفه, حديثة ضعيفة قد وينك وعن النبي الله تعالى عنه يلا بن طارق الجاي يلا سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك و توجلك واخر الحمد لله رب العالمين